ظل مينك حبيبي وابتنسى الأسى طول عمرك يا قلبي حمالي الأسى ظل مينك حبيبي وابتنسى الأسى طول عمرك يا قلبي حمالي يا قلبي حماري لسيا بين سوق الحبايب ولو طال They hold on to the shadows, bent on في الحب تققى عارفة كل باب تسمح اللي انسى وتوزر اللي غاب ولك في الحب تققى كل باب تسمح اللي انسى وتوزر اللي غاب وقلوبتا اشتكي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية لا حاره اقول لك دول فدونه فدونه دي ريته كلام واقول لك يا يا الله نوكر تقولي لا لا لا حال لو نطلب يوم خصام بعمش حرمالهم عذابات في الغرام وحنا اللي حرم علينا لو نطلب يوم خصام خاص مقود صالحهم وتولدون حبيبي حمال الأسى يا قلبي حمال الأسى حمال الأسى ضمينك حبيبي وتنسى الأسى طول عمرك يا قلبي حمال الأسى يا قلبي حمال See ya